بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البود واليوم الموعود وشاهد ومشهود كتل أصحاب أخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والضعب على كل شيء شديد كَتَبَ كِتَابَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَنِعْمَ مَا كَسَبُوا وَنِعْمَ دَارُ الْمَآبِ كَمَا وَلَهُمْ مَاذَا بِشَرِيكٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَصَلَّوْا وَاتَّقُوا وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ لا توجد ربك لشديد ام هو اليوم هو الموليد والله الوفول الوجود كل عروش det er en